نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نَقْرَأُ عَلَيْكَ من خبر مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالحق الذي لَمْ مريت فيه لِقَوْمٍ يؤمنون لِأَنَّهُمْ هم الذين ينتفعون بما فيه إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبَنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ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 فقال وأوحينا إلى أم موسى أم أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يَكْفُلُونَهُ لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل أن نرده إلى أمه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 ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرجعنا موسى إلى أمه كما تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لم فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد ولا احد يعلم انها هي امه ولما ذكر الله مبدا موسى ذكر مرحله شبابه فقال ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ سن اشتداد البدن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان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 إنه هو الغفور الرحيم قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه رب إني ظنمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي دنبي فبين الله لنا مغفرته لموسى إنه هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أَتُرِيدُ أَن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فلما أن أرد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي ظن الإسرائيلي ان موسى يريد البطش به لما سمعه يقول إنك لغوي مبين فقال لموسى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 وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ولما انتشر الخبر وجاء رجل من اقصى المدينه مسرعا شفقه على موسى من الملاحقه فقال يا موسى إن الاشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد إني لك من النصحين شفاقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدين قال عسى رب أن يرشدني إلى خير طريق فلا أضل عنها ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير هو لما وصل ماء مدين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونه امراتين تحبسان اغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس قال لهما موسى عليه السلام ما شأنكما لا تسقيان مع الناس قالتا له عادتنا ان نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاه حذرا من مخالطتهم وابونا شيخ كبير السن لا يستطيع ان يسقي فاضطررنا لسقي غنمنا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 فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فلما ذهبتا أخضرتا أباهما به فَأَرْسَلَ إِحْدَاهُمَا إليه تدعوه فجأته تمشي في حياء قالت إِنَّ أَبِي يدعوك أن تأتيه قصد أيرليك أَجْرَكَ على سقي كلما فلما جاء موسى اباهما واخبره باخباره قال له مطمئنا اياه لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه فانهم لا سلطان لهم على متين فلا يستطيعون ان يصلوا اليك باذى قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين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 والله وكيل على ما تعقدنا عليه رقيب عليه فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كسوا قال لاهلهم كسوا اني انست نارا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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعْتِبَ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخْفِ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ ونطرح عصاك فطرحها موسا مثالا لأمر ربه فلما رأاها تتحرك وتضطرب كانها حيه في سرعتها ولها ربا خوفا منها ولم يرجع من هربه فنداه ربه يا موسى أقبل ولا تخف منها فإنك من الامنين منها ومن غيرها مما تخاف أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا أمن غير سوء واضم إليك جناحك من الراب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك من الرقبة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 قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون قال موسى متوسلا الى ربه اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوني به ان جئتهم لابلغهم ما ارسلت به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 قال الله مجيبا دعوة موسى سنقويك يا موسى ببعث أخيك معك رسولا معينا ونجعل لكما حجة وتاييدا فلا يصلون اليكما بسوء تكرهانه بسبب آياتنا التي ارسلناكم بها انتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون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 فلما جاءهم موسى عليه السلام بِآيَاتِنَا واضحات قالوا ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه مختلق موسى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأقدمين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عَاقِبَةُ الدار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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لاظنه من الكاذبين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 واستكبر وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون هو تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في ارض مصر بغير موجب من الحق وانكروا البعث وظنوا انهم الينا لا يرجعون يوم القيامه للحساب والعقاب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 وفقر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسولنا فكذبوهم فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه وفيها إرشادهم إلى الخير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 وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكن أنشأنا أمما وخلائق من بعد موسى فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله وما كنت مقيما في أهل مَدْيَنَ تقرأ عليهم آياتنا ولكننا أرسلناك من عندنا فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مدين فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليهما أوحينا حتى تخبر بذلك ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل أيها الرسول لهؤلاء جئوا بكتاب منزل من عند الله أهدا سبيلا من التوراة والقرآن فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن التوراة والقرآن سحران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 فان لم تستجب قريش لما دعوتهم اليه من الاتيان بكتاب اهدى من التوراه والقران فايقن ان تكذيبهم بهما ليس عن دليل وانما هو عن اتباع للهوى ولا احد اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه ان الله لا يوفق للهدايه والرشاد القوم الظالمين لانفسهم بكفرهم بالله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني اسرائيل القول بقصص الامم السابقه وما احللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا رجاء ان يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما اصابهم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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَإِذَا يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَمِلْ يَتْفِيهِ المنزل من ربنا إن كنا من قبل هذا القرآن مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه وقالوا مخاطبين أصحابه لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا من لدنا رِزْقًا مِنْ لا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقال المشركون من أهل مكة معتدرين عن اتباع الإسلام والإيمان به لكن نتبع هذا الاسلام الذي جئت به ينتزعنا اعداؤنا من ارضنا بسرعه اولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم يعملون فيه من اغاره غيرهم عليهم تجلب اليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا سقناه اليهم ولكن معظمهم لا يعلمون ما انعم الله به عليهم فيشكوره له وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارفين وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي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 وما عند الله من التواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة أفلتعقلون ذلك ستؤثروا ما هو باق على ما هو ثان أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فمن وعدناه في الآخرة الْجَنَّةَ وَمَا وما فيها من نعيم مقيم فهو صائر لَا مَحَالَةَ كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وَزِينَةٍ في الْحَيَاةِ الدنيا ثم يكون يوم الْقِيَامَةِ من المحضرين إلى نار جهنم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 قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين اخبروني إن صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لانقطاع له إلى يوم القيامة من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار افلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون أن لا إله إلا الله ياتيكم بذلك قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِي لِلِهِ أَفَلَا تُبِصِرُونَ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 وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب فقلنا للمكذبين من تلك الأمم اعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب فانقطعت حججهم وايقنوا أن الحق الذي لا مريت فيه لله وقاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه ولما ذكر الله أن فرعون على في الأرض بسبب السلطان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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج قارون في زينته مظهرا ابهته قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون يا ليتنا أعطينا من زينة الدنيا مثل ما أعطي قارون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 ويضيقه على من يشاء منهم لو لا أمن الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخسف بنا مثل ما خسف بقارون انه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الاخره بل ان مصيرهم وما آلهم الخسران فيهما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 ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنه يوم القيامه من صلاه وزكاه وصيام وغيره فله جزاء خير من تلك الحسنه حيث تضاعف له الحسنه الى عشر امثالها ومن جاء يوم القيامة بالسيئات من كفر وأكل لبا وزنا وغير ذلك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثلما عملوا دون زيادة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قُلْ ربي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لا إلى مكة فاتحة. قل أيها الرسل للمشركين ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق.